عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَامَ قَوْسَيْنِ أَوْ عَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ولا قد راها نزلة اخرى عيادة سدرة الموتها عيادة جنة المأوى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 امل الياس ما تمنى فللله الاخره والاوله وكم ممن ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يؤذن الله لمن يشاء ويرضى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 الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى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 وَقْنَا وَقْنَا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أظلم وأطغى